بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول الله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذون إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فاطبع على قلوبهم 124. وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة 125. <تصفيق> كل صيحة عليهم هم الع...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 الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يقول إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَّا الْأَذَلِ عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولا Uh oh يقوم فيقول رب لولا لأخوتي فيقول ربي لا إلى أجل قريب فأصل أنكم وأكون من الصالحين أولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير